الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ونفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هاني له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهنا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعده فمزلنا مع تفسير سورة الكهف فمزلنا مع قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلواهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجعلنا ما عليها صعيداً جرزاً وقلنا إن الله تبارك وتعالى بيل في هذه الآية بيل سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق السماوات وخلق الأرض وجعل هذه الأرض زينة ومعنى زينة أي تتزين بها الأرض ويحسن شكلها وتعظم بهجتها في أعين الناظرين وهذه الزينة كما تقدم من الناس من قال إنها الرجال أو العلماء أو أن الزينة المراد بها كل ما على الأرض من شيء أو النبات والشجر والأصح كل ما على الأرض من شيء وإن كان قبيح المنظر لانه زينة في نفسه لأن الله تبارك وتعالى ضلل بخلقه لهذا الشيء على قدرته وعلى كمال إرادته سبحانه وتعالى فكان كل شيء على الأرض زينة في نفسه حتى وإن كان قبيح المنظر ولألا في قوله تبارك وتعالى وهم أيهم أحسن عملا هي العلة التي لأجلها جعل الله تبارك وتعالى الأرض زينة وزينها وزخرفها لابتلاء الخلق وابتلاء الخلق بيانه سبحانه وتعالى في غير آية كما في قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن عمل أخلصه كما قال الفضيل بن عياد رحمه الله فدل ذلك على أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته فالإنسان قد يجتهد ويعمل ثم يكون عمله في الآخرة هباء منثورا لا قيمة له عند الله عز وجل وذلك لأنه خلى من الإخلاص أو من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله أيهم أحسن عمل دلال على أن الله تبارك وتعالى أراد من الخلق العمل الصالح وفيه دليل أيضا على أن أفعال العباد الصادرة منهم حادثة من جهتهم ولولا ذلك لما صح الابتلاء بذلك وبذلك يتبين بطلان قول أهل الجبر والناس مجبورون على أعمالهم لأن الله عز وجل أثنباء العمل إليهم أيهم أحسن عمل أما قوله تبارك وتعالى وإذن لجاعلون ما عليه صعيدا جرزا الجرز المستوى الذي لا نبات فيه ولا شجر، فالله عز وجل يغيّن عاقبة الأرض ويغيّن مآلها. هذه الأرض بما عليها من جبال وبما عليها من قصور وأشجار. وبما فيها من أنهار وبحار هذه الأرض بما في باطنها من كنوز هذه الأرض بزينتها مآلها إلى الخراب وإلى الدمار وأنه سيأتي يوم تكون جرزا مستوية لا نبات فيها فالعاقل لا يتعلق بالدنيا وقد ضرب الله تبارك وتعالى لها مثلا في كتابه فقال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصرح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء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 هذه نهايتها وهذا مآلها وإن جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي لا نبات فيها ولا شجر بل صعيد مستوى لا ترى فيه عوجا كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت وفي هذه الآية تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم يسلي الله تبارك وتعالى نبيه بهذه الآية فالمعنى لا تبتئس بما عليه الكفار ولا تبتئس بما عليه هؤلاء المكذبون وبما هم فيه من نعيم فكل ذلك إلى زوال وفناء فس يوم يزول ما على وجه الأرض فلا تأسف ولا تحزن عليهم ولا تكن في ذلك ولا تكن من ذلك من المبتئسين فلا يهولنك ما هم عليه من نعيم ونحو أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجرا هذا أوان الكلام على أصحاب الكهف والصورة كما تقدم سميت بهذا لسق ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول الكهف وفي رواية من آخرها عاصم بن الدجال فهذا أوان الكلام على أصحاب الكهف والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه غيره ممن يسمع أو يقرأ فالله عز وجل يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وأم هنا هي أم المنقطع وتقدم اكثر من مرة ان ام من تكون بمعنى إيه؟ بل لكنها هنا مضاف اليها الهمزة وهي همزة الاستفهام والمعنى بل احسبت بل احسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبة الكهف المغارة في الجبل اذا كانت واسعة اما اذا كانت هذه المغارة ليست واسعة فيقال لها غار. يعني هناك فرق بين الكهف والمغارة في المغارة في الجبل اذا كانت واسعة يقال لها كهف اما اذا كانت غير ذلك يقال لها ايه غار. بعض المفسرين يرى ان المن هنا بمعنى الهمزة وليس بمعنى بل. ويقولون المعنى أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة وما هو الرقيم الرقيم أصل من الرقم وهو الكتابة أصل من الرقم وهو الكتابة يقال رقمت الكتاب أرقمه يعني كتبت الكتاب وهو فاعل بمعنى مفعول كالجريح والقتيل ومنه الرقم في الثوب لأنه خط الرقم اللي في الثوب يعني خط يعرف به ثمنه يعرف به ثمن الثوب وقد قيل في معنى الرقيم أقوال منها أنه اسم الكلب أو اسم الغار أو اسم القرية والأقرب إلى الصحة إن الرقيم هنا هو اللوح الذي كتب فيه اسماء الفتية الذين هم أصحاب الكهف أو كتب فيه قصة إذن الرقيم هنا بمعنى المرقوم فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كان من آياتنا عجبا، الآيات هنا ليست الآيات المطلوة آيات القرآن الكريم، وإنما هي الآيات الكونية. يعني يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الكهف قصتهم العجيبة الغريبة ليس عجبا من آياتنا الكونية، فإننا نقدر على كل شيء ونقدر على أكثر. من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يروى عنه أنه قال كل القرآن أعرفه إلا حنانا وأواه والرقيم لكن هذا لا يصح عن ابن عباس هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما والصحيح أن الرقيم معروف وهو من الرقم وهو الكتابة وهو الكتابة. سواء قلنا ان هو لوح كتب فيه قصتهم او كتب عليه اسماؤهم فالمراد بالرقيم هنا هم هؤلاء الفتية الذين كتب في كتاب الله عز وجل خبرهم كما كتب من قبل على هذا اللوح قصتهم وعلمها من علمها وجهلها من جهلها فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أظننت يا نبينا أن ما قصصنا عليك من شأن هؤلاء الفتية كان عجبا من آياتنا الكونية لا لا تظن ذلك فإن قدرتنا لا يعجزها شيء أولا تظن أن ما جرى لهؤلاء غريب على آيات الله عز وجل فهناك ما هو أغرب من ذلك في كون الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى أي لجأ, لجأ الفتية إلى الكهف والفتية جمع فتى. والفتى وصف للإنسان إذا كان في مطلع حياته ويذكر ويؤنس يقال فتى وفتى فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوى الفتية أي يذكر اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي فتوجهوا إلى الله عز وجل وهم في هذا الكهف بعدما هربوا وفروا بدينهم وقالوا يا ربنا هب لنا من لذلك رحمة أي من عندك رحمة ترحمنا بها من قومنا الذين يريدون أن يؤذوننا يا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والتهيئة هي التقريب والتيسير أن يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشدا والرشد هو الاهتداء والاهتداء والديموم عليه أي الثبات على الهدى ومن في قوله تبارك وتعالى من امرنا فيه وجهان اصحهما ان المعنى هنا اجعل لنا بعض امرنا رشد وهو ما نحن فيه من مفارقة الكفار حتى نكون راشدين فمن هنا للتبعيد على الراجح والله تبارك وتعالى أعلم فهذه دعوة هؤلاء الفتية توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده بهذه الدعوة الخالصة بعدما فروا من قومهم ولجأوا إلى كهفهم فرفعوا أكفة ضراع إلى ربهم سبحانه وتعالى وسألوه الرحمة وسألوه الهداية والثبات عليها قال الله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا هنا في محزوف المحزوف وهو فاستجبنا لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة هؤلاء الفتيه، فكان من إجابة الله تبارك وتعالى دعائهم أن ضرب على آذانهم ضرب على آذانهم بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنامهم أنامهم وخصت الآذان بالضرب. لان الاذان هي الطريق الاول للتيقظ ولانه لا يثقل النوم الا عندما تتعطل وظيفة السمع. ذلك النوم نوعين، نوع خفيف ونوع ثقيل النوع الخفيف ومجرد الانسان يسمع اي صوت يستيقظ على الفور اما النوم الثقيل مهما يسمع مهما يكون حوله من ضقيق وأصوات مرتفعة وإزعاج فلا يستيقظ ليه؟ لأنه لم يسمع لأنه إيه؟ لم يسمع فهنا يقول الله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي أنامهم الله تبارك وتعالى سنين ذات أعداد وسيأتي هذا العدد الذي أراده الله عز وجل في هذه الآية فالله عز وجل سد آذانهم بالنوم فناموا هذه المدة الزمنية الطويلة وبذلك يتبين أنهم لم يموتوا بل كانوا نياما في أمن وراحة واستجمام وهذا من فصيح لفظ القرآن التي لا يمكن ان يترجم بمعنى يوافق هذا اللفظ ربنا سبحانه وتعالى يقول فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدد يبقى معنى ذلك انهم ايه احياء وانهم في نوم عميق وهذا النوم العميق لا يمكن ان يزعجه فيه بل هم في هدوء تام فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدداء ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أهص لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم هل البعث لا يكون إلا من الموت الجواب لا نما البعث أيضا يكون من النوم البعث يكون من النوم وما الدليل الدليل قول الله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار وبعدين ثم يبعثكم فيه يبعثكم فيه في النهار ليقضى أجل المسم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون يبقى إذن كلمة ثم بعثناهم هذه لا تنافي أن هؤلاء الفتية كانوا أحياء وإنما سمى الله تبارك وتعالى ذلك بعثاً أي سمى إيقاظهم من نومهم بعثا لأن النوم يسمى موتا النوم يسمى موتا قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يبقى إذا كان الموت بعده بعث فكذلك النوم بعده ايه بعده بعث انت عندما تنام وتستيخذ بعثك الله تبارك وتعالى بعثك الله تبارك وتعالى من النوم الاصغر اللي هو اللي هو النوم فربنا تبارك وتعالى يقول ثم معثناهم اصل كلمة البعث إيه؟ اثارة الشيء من مكانه وتحريكه تحريكه بعد سكون يعني اذا اثرت شيئا اهه من مكانه معناه أنت من مكانه بعثه من مكانه يبقى إذن كلمة بعثناهم معناها أيقظناهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبث أمدا قول تبارك وتعالى لنعلم قد يقول قائل هل الله تبارك وتعالى لا يعلم قبل ذلك الجواب لا حاشا وكلة فعلمه سبحانه وتعالى أزلي علم سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يكون هناك شيء فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علم لكن العلم يراد به أحيانا علم الرؤية والظهور والمشاهدة فيكون المعنى لنرى لنرى أي الفريقين أحصى لما لبثوا أمدا وأحيانا يراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء وهذا هو المراد هنا العلم الإيه؟ الذي يترتب عليه الجزاء أي لنعلم علما يترتب عليه الجزاء وذلك قوله تبارك وتعالى ولا نبل وانكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فهل الله تبارك وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر قبل الابتلاء يعلم قبل الابتلاء ويعلم بعد الابتلاء لكنه علم علم يترتب عليه الجزاء وهو علم الظهور والمشاهدة ايضا طيب هل العلم هنا يترتب عليه جزاء لا أما العلم هنا الذي يراد به علم الظهور والمشاهدة علم الظهور ايه والمشاهدة يعني اما يجي لك كلمة لنعلم او ليعلم الله اما يكون علم الظهور ومشاهدة او العلم المراد به الجزاء اي الذي يترتب عليه الجزاء طيب هنا ما فيش قضية اصلا فيها جزاء وفيها ثواب وفيها عقاب يبقى لابد نحن نقول ان العلم هنا المراد به ايه؟ علم الظهور والرؤية والمشاهدة لنعلم اي الحزبين احصى لما لبث املا طيب قوله تبارك وتعالى احصى هل احصى فعل ماض ام ان احصى هذه من افعل التفضيل يعني أبلغ إحصاء هل المعنى لنعلم أي الحزبين أحصى يعني وانتهى من ذلك فعل ماضي لما لبثوا في كهفهم من المدة أم المراد أبلغ إحصاء وليست فعلا ماضية كلا القولين قال به فريق من العلماء فريق من العلماء يقول ان احصى اسم تفضيل وعلى ذلك فالمعنى ليظهر لنا أي الحزبين ومن هم الحزبان الحزب هو طائفة من الناس او مجموعة من الناس اجتمعت على رأي واحد او على قول معين او على فكرة تجمعهم هذا هو الحزب فالمراد بالحزبين هنا إبا هل هن هم أصحاب الكهف لأن أصحاب الكهف أنفسهم, أنفسهم اختلفوا فيما بينهم فالله عز وجل قال في محكم التنزيل وتحسبهم وإيقاظا وهم رقود ونقلمهم ذات اليمين وذات الشمال لا بعدها وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كان قالوا لبثنا, أو بعض قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا بل لبثتم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم يبقى هنا اختلاف في المدة التي لبثها هؤلاء الخلاف هنا بين مين ومين بين هؤلاء الفتية واحد بيقول كم لبثتم فبعضهم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ام رد الجماعة الاخرون وقالوا ايه ربكم اعلم مما لبثتم هذا قول قول الثاني ان الحزبين دول هم الكفار من اهل هذه المدينة المدينة التي ينتمي اليها هؤلاء الفتية اختلفوا فيما بينهم كم لبث هؤلاء الفتية في كهفهم بعدما بعثهم الله تبارك وتعالى من نومهم وقول ثالث ان الحزبين هم طائفتان من المؤمنين طائفتان من المؤمنين ايضا اختلفوا في الزمن الذي لبثه اصحاب الكهف في كهفهم اي الاقوال اقرب الى الصحة القول الاول لان القرآن الكريم دل عليه القرآن الكريم دل عليه دل عليه في قوله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فبين ربنا تبارك وتعالى أن بعثهم كان بعده تساؤل وأن هذا التساؤل كان عن المدة التي لبثها الفتية في كهفهم نياما فالله عز وجل يقول ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي ثم بعثناهم أي قضناهم من نومهم ليظهر لنا أي الطائفتين أبلغ إحصاء للمدة التي لبثوا في كهفهم أو على المعنى الآخر أي الحزبين أحصى أي عد المدة الزمنية التي لبثها هؤلاء الفتي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجلناهم هدى نحن نقص عليك من الذي يقوث الله تبارك وتعالى طب لماذا قال نحن نقول هذا ضمير العظمة ضمير العظمة والله تبارك وتعالى عظيم سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي كلماته فلا أعظم من الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يقول نحن نحن يا نبينا نقص عليك نبأهم بالحق وهذا يدل على أن هذه القصة كانت معروفة لكنها ليست بالحق ولذلك ربنا صحابه أبو العيب القصص ستعنى ده هو لو الحق فالقصة قصة أهل الكهف كانت متدولة بين أهل الكتاب ويعرفها كثير من الناس لكن دخل فيها خرفات ودخل فيها ما ليس منها فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك نقص عليك أي نتلو عليك نبأهم أي خبرهم خبر هؤلاء الفتية بالحق يعني ما نقول هذا هو, إيه؟ هو الحق فالقصص القرآني هو أكمل القصص وأحسنه ليه؟ لأن الذي يقصه هو من الله تبارك وتعالى علام الغيوب فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يغفى على الناس وكذلك هو أحسن القصص لأنه يكون بأبلغ عبارة قصص القرآن الكريم يأتي بعبارة بليرة. ولأنه كذلك فيه العبرة والعظة يعني توقيت تسمع حكاية طويلة وبعدين تسأل تقول ده وبعدين أين موطن العبرة وأين موطن العظة أو تسمع قصة طويلة جدا وموطن العظة في كلمات تحكيني كل القصة دي من الأولى لأخيرها ليه لما هي مفهاش عبرة وعظة لكن القرآن الكريم كما ذكرنا في صورة يوسف لا يأتي على امر لا يتعلق به عبرة ويطل فيه يعني اخوة توصف لما يذهبوا ربنا سبحانه تعالى ما يقولش بها البعير وبعدين يحملوا وبعدين مشوا وقطعوا مش عارف ميت كيلو وبعدين دخلوا وخبطوا لا يعني انه مليوش اي نزم انما احنا نبص القصة اتنقلنا من هنا الهنا عند مواطن ايه العبرة فالله عز وجل يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هذا أول كلام الله عز وجل في بيان هذه القصة ها. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كلمة فتية دي يبقى وراءها مغزى لها معنى من وراءها فائدة لماذا قال الله عز وجل إنهم فتية ها استفاد العلماء من هذه اللغة ان هؤلاء كانوا شبابا وصفهم الله تبارك وتعالى بانهم ايه مؤمنون فتية امنوا بربهم فقالوا يستفادوا من هذه الاية ان الشباب اقبل للحق واهدى للسبيل من الشيوخ اهدى يعني الشاب عنده قابلية لإيه؟ لمعرفة الحق وعنده قابلية للسير على طريق الله المستقيم إذا تبين له بخلاف الرجل الذي نشأ وشب وشاخ على الباطل لما تيجي عندما تقول له نحن نحن إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون لقلاص ما ولذلك لما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم من الشباب أما الشيوخ الكبار الأمة الطاعنين في السن قل منهم لأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية يستفاد منها ان الشباب اقبل للحق واهدى للسبيل من الشيوخ انهم فتية امنوا بربهم شباب ما ربنا سبحانه وتعالى يقول على الفتية امنوا بربهم شهادة من الله عز وجل هؤلاء الفتية بأنهم ايه لأنهم مؤمنون امنوا بربهم وزدناهم هدى امنوا بربهم يعني الإيمان جاء من قبلهم أولا فلما آمنوا بربهم سبحانه وتعالى جازاهم الله تبارك وتعالى على إيمانهم بأن زادهم الله تبارك وتعالى هدى على هداهم فالجزاء من جنس العمل الجزاء ايه من جنس العمل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه وهدى البرد لما اهتدوا زادهم الله تبارك وتعالى هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى المفسرون بقى في هذا الموطن خاضوا في الدين الذي كان عليه الفتية هل هو دين عيسى ابن مريم ولا القصة دي قبل عيسى ابن مريم ويعني تجازبوا أطراف الحديث منهم من يرجح ذلك لكن الأقرب إلى الصحة أن هذه القصة قبل دين المسيح عيسى بن مريم والعلماء جللوا على ذلك باهتمام اليهود بقصة هؤلاء طبعا نحن قلنا أن السابب النزول ضعيف لكن عليه أكثر المفسرين ان اليهود هم اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر هؤلاء الفتية الذين دخلوا الكهف فاهتمام اليهود بهؤلاء يدل ان هم ما لهمش اي تعلق بالنصار وانما اهتموا بما لهم تعلق بدينهم او ليس لهم تعلق على الاطلاق بدين عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى يقول انهم فتية امنوا بربهم دبل لهم منه ده لحنا نقول ايه ان القرآن ما بيذكرش الا اللي تعلق بايه بموطن العبرة والعظة وفي عبرة وعظة لما نعرف هل هو كان على دين عيسى ولا على دين موسى ما فيش عبرة انما العبرة هنا بالايمان الإيمان فالمؤمن من اهل الكتاب الذي يموت على ايمانه بنبيه هو كالمؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يموت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لان الاول ما قصر الأول ما قصر آمن بنبيه ومات على هذا فهو مؤمن وكذلك المؤمن بعد عيسى بن مريم بعد موسى الذي على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ده مؤمن هذا مؤمن وهذا مؤمن يطلق على هذا مؤمن ويطلق على هذا مؤمن فالعبرة هنا بالإيمان وجبناهم هدى وربطنا على قلوبهم بين ربنا تبارك وتعالى مظهر من مظاهر هدايته لهؤلاء الفتية فقال وربطنا على قلوبهم اصل الربط ايه الشد إيه؟ تقول اربط اربطها كويس يعني ايه شدها كويس تقول ايه ربطت البعير يعني شدت البعير بايه بالحبل ها فربنا تبارك وتعالى يقول ايه وربطنا على قلوبهم يعني أن الله سبحانه وتعالى شد على قلوبهم شد هنا إيه شد ما تقدم وهو الإيمان والهدى إنهم فتية الآمن بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم هذا الربط أي شددنا وثبتنا قلوبهم وقوينا قلوبهم على ما هم عليه من الإيمان وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقال فقالوا يعني هؤلاء الفتية على صغر سنهم لما ربط الله تبارك وتعالى على قلوبهم وشد عليها وثبتهم على الهدى لأنهم في هذه المرحلة السنية لما يخالفوا أهل مدينتهم لما يخالفوا قومهم وهم شباب صغار شباب صغار يحتاجون الى من يثبتهم دي لان ممكن يقعد مع جده او مع ابيه يقوم له زي ما احنا نقول كده بالبلد غسيل مخ يقول له ايه اللي انت عليه ده ها؟ فالولد يرتاب ده يرجع لا ربنا سبحانه وتعالى بقول وربطن على قلوبهم فهم في مخالفتهم لأقوامهم ولأهليهم عندهم من الله عز وجل ثبات وقوة ايدهم الله تبارك وتعالى بها فيوخذ من هذه الاية ان الطاعة تقوي القلب وتثبت على تحمل الشدائد وتعين على الصبر الجميل اخدناها منين بقى اخدناها من قول الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا قاموا فقالوا قاموا لمين ولا قاموا في مين بل بل ما يقولون قاموا في وجه ملكهم الجبار الظالم فقالوا هذه الكلمات وبعضهم يقول لا قاموا في قومهم معلنين إسلامهم ومعلنين توحيدهم لله عز وجل سواء هذا أو ذاك هذا يدل على إيه؟ يدل على قوة إيمانهم وأنهم لم يخشوا في الله عز وجل لومة لائم بل جهروا بما هم عليه من التوحيد وعبادة الله عز وجل والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الله تبارك وتعالى إذ قاموا فقاموا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطق فأولئك الفتية أعلنوا توحيد الربوية والألوهية في هذه الجملة أما توحيد الربوبية فقالوا إيه ربنا رب السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله هذا توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية لن ندعو من دونه إلها لن نشرك بالله تبارك وتعالى شيئا ولا أحدا وإنما نتوجه بعبادتنا له سبحانه وتعالى. فجمع بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من الاقوال اللي قالها العلماء في إذقام فقالوا قالوا أن اسم الملك دقيانوس أن هو كان يفتن اهل الايمان عن دينهم وكلام ده كله أيضا هذا لا يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا احنا الاول قلنا ان قول الله تبارك وتعالى ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصل ما لابثوا املا فهنا ربنا سبحانه وتعالى سمى ال ال ال القيام لنوم بعث هيرجع ربنا سبحانه وتعالى يسميه قيام بلك اذ قاموا قاموا في وجه ملكهم او قاموا في وجه قومهم مش أومنهم راح إذن نحن ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لا أما نعم إيه نعم لا هنا القيامة هنا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل الجهاد كلمة حق قام بها رجل في وجه الطالنج قام يعني ايه يعني قام وقال الكلمة فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول اذ قام فقالوا مش قاموا من النوم قالوا كلامنا لا اذ قاموا فقالوا ده بقى القصه اللي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى لخصها في الاول وقال ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى ما لبثوا املا هنا بقى الكلام بقى الكلام بقى هيمشي بالتسلسل بعد كده يذكر الله عز وجل انهم دخلوا الكهف لهم الله هم الوقت لسه ده هي بداية القصة انما النوم ده لسه يأتي بعد كده اللي هو سمناء سمناء في قول الله تبارك وتعالى وتحسابهم ايقابا وهم رقود ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصة مجملة في الاول وبعدين بعد كده بدأ يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة نحن نقص عليك نبقهم بالحق مالهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هذا وإيه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا بعد كده بقى إيه هيقول بعضهم لبعض اقوا للكهف وخشوا لحيث ما ييجي القصة بقى قصة كهف لما ناموا وبعدين بعد كده يبعثهم الله عز وجل إذ قاموا قاموا في قومهم أحسنت فإنه لما قام عبد الله يدعو نعم إذ قاموا يعني اذكر كلمة اذ تايما في القرآن يعني اذكر للمخاطط اذكر يا نبينا لما قاموا في وجه قومهم معلنين التوحيد قائلين ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا إذا انشطط لقد قلنا إذا انشطط اي لو دعونا من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط لو دعونا من دونه إيه إلها فقوله لقد قلنا إذا شطط يعود على إيه على قولهم لن ندعو من دونه إلها فلو دعونا من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط إيه هو الشطط وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط الشفط يطلق على مجاوزة الحد كما يطلق على الكذب ويطلق على البهتان فالفتح يقولون لو عمدنا لن ندعو الدعاء هنا معنى العبادة ها؟ كما في قول إبراهيم أعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله لن ندعو من دونه إلها أي لن نعبد من دونه لقد قلنا إذا شطط أي لو دعونا أو عبدنا إلها آخر غير الله عز وجل إن هذا لهو الكذب والبهتان على الله عز وجل ومجاوزة الحد ومجاوزة الحق لقد قلنا إذا شطط هذه الجملة فيها من البلاغة أنها أكدت بثلاثة مؤكدات لقد قلنا إذا انشطط المؤكد الأول اللام والثاني قد والثالث القسم الذي دلت عليه اللام فاللام هذه دائما نقول إنه موطئة للقسم فأقسموا وأكدوا أنه لو عبدوا غير الله عز وجل او توجهوا بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى اذا قد تجاوزوا حدهم كبشر وكذبوا على الله عز وجل بعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه اله لو لا يأتون عليهم بسلطان بين هؤلاء قومنا أهل بلدنا الذين نشأنا بينهم اتخذوا من دون الله آلهة. آله آله يعمون به يعبدونه لكن كلمة يعبدونه مش موجودة إنما هي الإله أصلاً يتخذ للعبادة اتخذوا من دونه آلهة يعبدونها لولا يأتون عليهم بسلطان بين السلطان يعني الحجة والبين الواضح يعني لولا لا يأتون على صحة عبادة هؤلاء بحجة واضحة بينة لا لبس فيها فيستفاد من هذه الآية أن الدين لا يقبل إلا بحجة هؤلاء الفتية طلبوا شيئا ولا يثبتوا أن دول الآلهة وثانيا يثبتوا أن عبادتهم لا حق تخذوا من دون آلهة يعبدونه لو لا يأتون عليهم بسلطان بين وكلا الأمرين إيه؟ مستحيل كلا الأمرين مستحيل يعني إذا كنتم يا قومنا تعبدون هذه الآلهة من دون الله فاتوا بما يدل على أنها آلهة ثمأت بعد ذلك بما يثبت أن عبادتكم لها حق ولذلك قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى أحد أظلم على الإطلاق ممن افترى على الله كذبا هو الكذب الذي افتروه على الله عز وجل أنهم قالوا مع الله آله قالوا مع الله آلهة أخرى هذه الآلهة شركاء لله عز وجل في العبادة يستحقون أن يعبدوا كما يعبد الله عز وجل فهنا زعم أن لله تبارك وتعالى شريكا في العبادة والطاعة وهو سبحانه وتعالى منزه عن الشريك فلذلك كان هذا من الافتراء على الله عز وجل وإذا اعتزلتمهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة وإذا اعتزلتموهم هذا إما أن يكون من كلام الله عز وجل ابتداءا فالله عز وجل يقول وإذا اعتزلتموهم أيها الفتية فأووا إلى الكهف وإما أن يكون من قول بعضهم لبعض يعني بعض الفتية لبعض قالوا إيه ما دمتم اعتزلتم قومكم فعليكم باللجوء الى هذا الكهف يبسط الله تبارك وتعالى عليكم من رحمته ويهيئ لكم سببا من امركم من امركم وامرفه هنا في قوله تبارك وتعالى واذا اعتزلتموه وما يعبدون من دون الله اي وهم اعتزلوا قومهم واعتزلوا الآلهة التي يعبدونها من دون الله فيكون في هذه الآية إثبات أن قومهم كانوا يعرفون الله عز وجل لكن لهم اتخذوا آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى وكفار قريش كانوا كذلك ما كانوا ينكرون الله عز وجل لكنهم كانوا يشركون بالله عز وجل فقول الفتية وما يعبدون من دون الله. إذا هم بيعبدوا الله ويعبدوا آله دون الله، فهم اعتزلوهم وهذه الآله إلا الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني، وإذا اعتزلتموه وما يعبدون من دون الله يعني وإذا اعتزلتموه وما يعبدون هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله يبقى هؤلاء القوم لا يعرفون الله يبقى على معنى يعرفون الله لكن لهم اتخذوا معه آلهة وعلى قول آخر انهم لا يعرفون الله عز وجل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف يعني الجو إلى الكهف والكهف هنا جاء إيه؟ معرفا فكان الكهف هذا كان, إيه كان معروف عند هؤلاء كان معروف عند هؤلاء فكانهم أشاروا إليه الكهف اللي احنا عارفينه كلنا هيا بنا نلجأ إليه فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة يعني اتجأوا إلى الكهف وجعلوه مأواكم فإذا فعلتم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينشر لكم من الرحمة ينشر لكم يعني يبسط عليكم ربكم سبحانه وتعالى من رحمته ونعمته ويسهل عليكم أمركم ويهيئ لكم من أمركم مرفقة والمرفق من الارتفاق ومعنى الانتفاع يعني هؤلاء الفتية قال بعضهم لبعض وهذا من التواصل بالحق ائوا الى الكهف ولا تخافوا فانكم ان فعلتم ذلك جازاكم الله تبارك وتعالى على ذلك احسن الجزاء وعوضكم الله تبارك وتعالى على ترككم قومكم وما يعبدون فان من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منهم بعدما أعلنوا كلمة التوحيد وعقدوا العزم على مفارقة المشركين تناجوا فيما بينهم وقالوا هيا بنا نفعل ذلك وفي التعبير بقولهم كما حكى القرآن ترم هنا ينشر لكم ربكم من رحمته جلالة واضحة على صدق إيمانهم وعلى حسن ظنهم بالله عز وجل الذي لا حدود له فهم عندما فارقوا اهليهم وفارقوا قومهم قرروا اللجوء الى ايه ما قررواش اللجوء الى قصر ولا الى بستان ولا الى قمة جبل حيث الهواء الطلق لا انما قرروا إيه اللجوء الى مكان موحش مظلم ها هربا بدينهم وفرارا من قومهم ولما فعل ذلك كان عندهم حسن ظن بالله عز وجل شوف حسن ظن بالله عز وجل جعلهم يدخلون هذا الكهف الموحش المظلم المخيف وهم يطمعون بدخولهم في هذا الكهف أن ينشر الله تبارك وتعالى عليهم من رحمته ينشر ربنا سبحانه وتعالى عليهم من رحمته فدل ذلك على صدق إيمانهم وعلى حسن ظنهم بالله تبارك وتعالى وهكذا الإيمان الصابق يجعل صاحبه بفضل المكان الخالي من زينة الحياة من أجل سلامة عقيدته أفضل من المكان المليء بالرخاء ومليء بزينة الحياة الدنيا فالآية تدل على إن اعتزال الكفار والكافرين لأجل العقيدة يؤدي إلى الظفر برحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى وعطائه وصدق الله عز وجل إذ يقول في شأن إبراهيم الخليل وأعتز لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شخير فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي ووهبنا لهم إيه؟ من رحمتنا وجعلنا لهم نسان صدق عليه فدائما الانسان يقدم عقيدته ودينه على كل شيء دينه اذا فات فات كل شيء دينه اذا فسد فسد كل شيء ولا ينفعه شيء على الاطلاق اما الدين إذا كان متينا وقويا وكان صاحبه مؤمنا فإنه لا يبالي بأي شيء فاته من الدنيا لأنه معه ربه تبارك وتعالى فاءوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقردهم ذات الشمال وتطاب الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم تزاور في قراءتان تزاور واصلها ايه تتزاور فحذفت التاء تخفيفا والقراءة الثانية المشهورة عندنا تزاور عن كهفهم والمراد بتتزاور أو تزاور, او تزاور الميل الميل يعني ترى الشمس اذا طلعت في الصباح تميل عن كهفهم تميل عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت ذات الشمال واذا غربت اخر النهار تقردهم اي تتركهم فالقرض معنائي القطع تقردهم ذات الشمال معنى ذلك كما فهم كثير من المفسرين ان باب هذا الغار كان ناحية الشمال كان ناحية الشمال فلما الشمس في الصباح تكون عن يمينهم فلا يصيبهم حر الشمس وعندما تغرب ايضا تغرب عن شمالهم فلا يأتيهم ايضا من حر الشمس اخر النهار لا في اول ولا في اخر بعض المفسرين يقول ايه لا تقرضهم هذه معناها إيه؟ انها تمسهم تمثهم. ويقول العبرة في ذلك ان الانسان اذا لم يتعرض للشمس مطلقا فان هذا يؤدي الى فساد جسده وشمس الغروب بتكون خفيفة مش زي شمس الشروق الصعبة الشديدة فكان من نطف الله عز وجل ان يمس اجسادهم بهذه الشمس عند غروبها حتى يبطي على سلامتها لكن اكثر المفسرين ان الشمس كانت لا تدخل الغار مطلقا وانما الباب كان في ناحية الشمال ومن ثم كان هناك هواء عليل صحي طيب يدخل هذا الغار وحماهم الله تبارك وتعالى من حر الشمس لانهم ناموا طويلا تتصور انت لما الشمس تضرب فيهم قلتوا مئة ها؟ لازم تفسد بشرتهم وكذلك تفسد ثيابهم، ها؟ وتصيبهم بالأذى، فحماهم الله عز وجل من هذه الشمس، وكان الهواء يقوم بمقام إين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه وهم في فجوة منه جملة حالية. أي والحال أنهم في فجوة منه أي من الكهف والفجوة اللي هي المتسع المكان المتسع يسمى فجوة يأخذ من الفجة والفجة هو تباعد ما بين الفخذين ومنه يقال هذا رجل أفجأ وامرأة فجواء وهم في فجوة في فجوة منه أي في متسع من إيه من الكهف، ففي هذه الآية دلالة على قدرة الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل فيما تقدم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجب، فهذا من آيات الله العجب أنهم يبقوا في هذا الكهف هذه. المدة الشمس تطلع تعدل عن كهفهم وتميل ذات اليمين وعندما تغرب تنحرف ذات الشمال حتى لا يصيبهم أذى من هذه الشمس وهم في فجوة من هذا الكهف ولذلك قال الله عز وجل إيه؟ ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله الضمين هنا يعود على إيه على الوضع الذي جعلهم الله تبارك وتعالى فيه من تحول الشمس عنهم على الوجه المذكور فذلك من آيات الله ادل على قدرته سبحانه وتعالى وذلك ايضا من ايات الله عز وجل ادل على حفظه لعباده المؤمنين واوليائه الصالحين سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء بهذه الاية التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من هذه شرطية وجوابها فهو المهتد وأصلها المهتدي حذف الياء هنا تخفيفا فالهداية بيد الله عز وجل وحده هؤلاء الفتية من الذي هداهم الله عز وجل مع لهم نشأوا في هذه المدينة ولين أهليهم وأجدادهم وأبائهم وهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويتخذون آلهة من دون الله. لكن من الذي أخذ بقلوب هؤلاء الفتية لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده؟ الله عز وجل. ولذلك هنا يقول: من يهدي الله فهو المهتد. أي فهو المهتدي حقيقة. فله الحظ الأوفر من الهداية في الدارين في الدنيا والآخرة لأن الذي هداه هو الله عز وجل ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا أما من يضله الله تبارك وتعالى عن الطريق المستقيم فلن تجد له وليا لن تجد له وليا يعني نصيرا لن تجد له نصيرا مرشدا أن يرشده إلى الحق إذا أضله الله عز فمن ذا الذي يهديه من ذا الذي يهدي من أضله الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تهديه من دونه فهذه الآية فيها لفت نظر لأهل الإيمان أن يسأل الله تبارك وتعالى دائما للهداية ها لأن ربنا صحيح على ما لك إن الهداية منه هو واحد وأن الذي يهديه هو المهتدي حقيقة يهدي إلى إيه يهدي إلى طاعته يهديه إلى عبادته مش يهديه إلى عمل من أعمال الدنيا أو حرفة من حرف الدنيا هو مهتدع إلى هذه الحرفة لكن الهداية الحقيقية هي الهداية لعبادة الله الهداية لطريق الله الذي أراده الله تبارك وتعالى للأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء فالآية ترشد الإنسان إن هو يسأل الله عز وجل الهداية لإذن الهداية من الله سبحانه وتعالى وحده فلا تطلب الهداية من شخص لا تطلب الهداية ممن يملك الهداية والذي يملك الهداية هو الله عز وجل وأيضا إذا رأينا انسانا ضالا فهذا لا يجعلنا نجزع ولا يجعلنا نخاف أن الإضلال بيد الله عز وجل، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولكن هذا لا يمنعنا أن نسعى في هدايته، لكن الهداية اللي إحنا بنسعى فيها هل هداية الدلالة ولا هداية التوفيق؟ الدلالة أنت بتدل فقط. ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مع أن الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يبقى في آية أثبت له الهداية وفآية نافع عنه الهداية فالهداية المنفية عنه هي هداية التوفيق والهداية المثبتة له هداية إيه هداية الدلالة فانت لما ترى انسان ضال هذا ايضا يجعلك تؤمن بالقدر تؤمن ايه بالقدر وان هذا هو قدر الله عز وجل وهذه ارادة الله سبحانه وتعالى لكن هذا لا يمنع ان انت تتخذ سبيل الشرع سبيلا والشرع يقولك ايه بيقولك تدعو هؤلاء تدعو هؤلاء الضالين لكن في نفس الوقت تقول هذا قدر الله عز وجل هذا قدر الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى نرضى به على كل حال هناك فرق بين القدر وإيه؟ والمقدور القدر لا لازم ترضى به لكن المقدور المقدور هذا الذي يكون من الله عز وجل قد يكون هذا المقدور خيرا او شرا فالشر هذا تسعى في ايه في إزالته والخير ترضى به فهنائب القدر وافق الشرع لكن إذا كان المقتور هذا المقتور هذا مما يكره فأنت تسعى في إزالته فإذن هذه الآية فيها سؤال الله عز وجل الهداية سؤال الله عز وجل الهداية لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية وحده هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آل إسحاق.